انتلاقاً من أهمية التواصل الاجتماعي السليم والتمتع بأخلاقيات حميدة وخصوصاً بهالمرحلة اللي عم نمر فيها وبيظل انتشار كتير من الظواهر الاجتماعية السلبية حبينا نطلع عليكم كل سبت بمحطة حول فن التعامل مع الآخرين فن الاتيكيت كتير من الناس بتفتكر أن الاتيكيت بيقتصر على طبقة معينة بالمجتمع وخصوصاً الطبقة المخملية حسب تعبير البعض وأن الاتيكيت طريقة أكل لباس وبرستيج معين ممكن يكون بجانب ما سلوكيات بتتعلق بالأكل واللباس، إنما الغاي أبعد من هالأمور. مستمعين، جربتوا تفكروا ولو للحظة إنه أول درس بال etiquettes بيبدأ من الطفولة فطرياً بتعليم الطفل قواعد التصرف السليم. من لحظة نوع عادني بيبدأ الأهل يعلمونا قواعد التربية الصحيحة لبناء شخصية متكاملة. حتى نتعرف أكثر على مفهوم الاتيكيت وعن نشأتها الفن وانتشاره بالمجتمعات إضافة إلى الآداب العام اللي لازم نتمتع فيها بالتعامل مع الأشياء والأشخاص بحياتنا حتى نترك انطباع جيد وحضور محبب عند الآخرين بصرني رحب بضيفتي الأخصائية الاجتماعية الآن سيروا أهولا والمهتمة بفن الاتيكيت يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي يسعد أوقاتك وشكراً لأستضافتك لإليه وبتمنى كتير أنه نقدم سواء من خلال هيد الفقرة شيء بهم الناس بلامس المجتمع وبيوصل الفكرة الصحيحة لليه نحن حابين أنه توصل للمجتمع بشكل صحيح أكيد إن شاء الله بجهودك أكيد أنيسي رؤى خلينا يعني قبل ما نبدأ بتعريف فن الاتيكات لابد من أنه نعرف شو اللي أخذك للاطلاع على فن الاتيكيت ودراسته هلا مثل ما تفضلتي حضرتك من شوي إنه أنا دراستي هي علوم المجتمع وإذا حاولنا نعرف شو هو المجتمع رح يطلع معنا انه هو مجموعة من الناس اللي مع بعض يلي تجمعون مجموعة من التفاعلات والعلاقات الاجتماعية اللي بيحكمها سلوك اجتماعي هم. هلا هيدا السلوك الاجتماعي هو اللي بيكون الحياة الاجتماعية بالمفهوم العام لحتى نفهم المجتمع بشكل صحيح مهمة أي أخصائي اجتماعي او مهمة علم الاجتماع هو دراسة هيدا السلوك بشكل صحيح لأنه بقدر ما بيكون السلوك سليم وبيكون السلوك راقي بقدر ما بيكون المجتمع حضاري وبيكون صحيح. كمان راقي هلا من هون إجا اهتمامي بالأتيكات لأنه هو يلي بنظم هيدا السلوك هو يلي بيعطيه البروتوكولات والأساسيات الصحيحة للوصول الوصول للشيل المطلوب منا بمجتمع سليم وبمجتمع حضاري هلا هاي من ناحية, من ناحية الأكاديمية أما من ناحية الثانية شخصية تماما أنا كحدة بحب انه ينجح لازم دور على كل مقومات النجاح انا بموقعي مثلا كإدارة روضة أطفال انا عندي اختلاط بمجموعة كبيره من الناس هذول المجموعة فئات بكل المستويات سواء كان من خلال تعاملي مع الأهل أو من خلال تعاملي مع المسؤولين الموجودين يعني. وحتى الأطفال يعني. وحتى الأطفال الصغيرة. إيه إيه فأنا في طبيعي إنه يكون عندي إلمام بكل تفاصيل الأتكيات اللي موجودين. إذا هذا اجتهاد شخصي من ال من رؤاه ولا. يعني ناحيتين اللي هو أكاديمي واللي هو شخصي. تطبيق عملي لل للمستمع وإنه أنا بشجع أي شخص مهما كانت فئته مهما كان عمره مهما كان سنه إنه يكون عنده إلمام كبير. بهذا الموضوع حتى لو ما كان بشكل اختصاصي أو حتى لو ما كان برامس اختصاصه بشكل واضح <تصفيق> انت كمان يعني اليوم ولو هي معلومة يعرفوها أكثر المستمعين انت درستي أخذتي كورسات بفن الاتيكيت هون بطرطوس وهي كانت فرصتي بي حتى أنا كمان تعرفت على الأستاذ وسيم عاصي اللي هو يعطاني خلينا نقول القواعد الأساسي أنه كيف بلش لأنه كنت بحاجة إلى أخصائي وبفضل تعرفت على حضرتيك نتمنى أكيد أنسي رؤى أنا وأنت تكون جهودنا موحدة ونوصل للغاية اللي فعلاً بسبب أنا خطر على بالي أعمل هيك فقرة فقرة إتيكيت واللي كلنا بنعرف أنه مستهجني كمصطلح حتى نعرف أكثر عن هالفن يعني بمجتمعنا اليوم لما نقول إتيكيت نعتبر برأي البعض متكبرين وتخلينا عن أصلنا خلينا بداية نوضح ونعرف فن الإتيكيت والغاية منه هلا فن الأتيكيت كتعريف أو كفكرة واضحة عن فن الأتيكيت هو سلوك اجتماعي بالغ التهذيب هو انك تعرف كيف تحترم حالك بالدرجة الأولى وكيف تحترم الأشخاص يلي عم تتحاور معون أو يلي بتجمعك فيهم علاقات معينة بالدرجة الثانية نعرف كيف نتعامل مع بعض بسلوك اجتماعي راقي ومقبول اجتماعيا هلا خلينا نقول الأتيكيت هو فن مثله مثل أي فن تاني مثل الفنون الأخرى تماما تماما مثل الرسم مثل الموسيقى مثل النحت وللأسف للأسف إنه كتار من الأشخاص بتفكر الأتيكيت هو عبارة عن شوكي وسكيني أو هو عبارة عن حركات مرسومة للتصرفات لحتى يبين متحضر لحتى يكون عنده تقليد للإنسان الغربي وهذا بعيد كل البعد عن المعنى الحقيقي لهيدي الكلمة صحيح هلا كمان بالمفهوم الشائع الحضارة هي سيارة فخمة هي لباس ماركات هي رفاهية هي, رفاهي، هي زينة الكل ينسى أن الحضارة هي عبارة عن تعامل انساني راقي الحضارة هي أداب اللياقه بالدرجه الأولى أما ليش نوجد هيدا العلم فمثل ما ذكرنا من شوي انه لحتى يضبط السلوك الإنساني الاجتماعي الفطري عند الإنسان لحتى يعطينا بروتوكولات الحياة الحضارية الراقية لحتى نكون أشخاص مميزين وناجحين نترك أثر رائع بنفس أي انسان ممكن نتعامل معه أو ممكن أنه نقابله ويكون انطباعه جيد عننا بالاضافة الى انه اي مجتمع افراده مميزين بالتالي رح يكون هو مجتمع مميز فالانسان مثل ما بنعرف هو الخليل الاولى بتكوين صحيح. المجتمع بحال انه الاتيكيت عطانا افراد مميزين ضمن المجتمع فرح ينعكس على المجتمع وحضاري ومتقدم تماما يعني بيساعدنا على صياغة حياة راقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى يعني خلينا نقول اليوم في عبارة أو هي مثال أنه عامل الناس كما تحبهم أن يعاملوك فأنا لما بنطلق من سلوكيات الحميدي من التصرف السليم إذن أنا بيحترم نفسي وبالتالي رح أفرض احترامي على الآخرين وهذا شيء كتير مهم وحلو خلينا نروح أنا وأنتي والمستمعين لاراء الناس بفن الاتيكيت وهل هو ضروري به حياتنا او لا. طرح مصطلح اتيكيت للمجتمع هي حالة استفزازية ممكن يفهمها البعض ولكن الاتيكيت نحن ما فيه بشكل طبيعي يعني اغلب علاقاتنا أسرنا مع اشارنا مع اصدقائنا بالضيعة بالمدينة هي, هي ايتيكيت ولكن المصطلح اللي نحنا مختلفين عليه هو كلمة إيتكيت. فيك تقولي فند عامل مع الآخرين، فيك تقولي إنه ك يكون لبق مع الأشخاص، مع ضيوفه، مع ال المستضيفين، مع الزملاء بالعمل. ولكن ما فيك تطرح هذا المصطلح اللي هو اسمه إيتكيت على العالم. لأنه أول أبي يخطر على بال الشخص لما تسكر قدامه مصطلح إيتكيت الشوكي والسكيني والقنزع وشوفت الحل. الاتيكيت كثير شغلي ضروري بحياتنا وهو لازم الواحد كل إنسان بيأتو بالمكان العيش فيه كان أب ولا أم يعلموا أولاده من لما بيخلقوا الاتيكيت يعلمون الزو يعلموني مثلاً على مستوى يسلموا على على حدا إجع على البيت يسلموا عليه وين يحترمون يعده حدا سألون سؤال يجابوا يعني مضروري إنه هذا الاتيكيت إنه بس شوكو السكن والمطاعم <تصفيق> برايي مقتصرة ومحددة على يعني محددة لشريحة من الناس بس كمان هي لازم تكون عند الكل يعني هن بس يسمعوا اتيكيت بفكر انه لازم تكوني سينيه وانه بس تاكلي بالشوكه والمعلقه بس الاتيكيت هو بالذوق هو بال يعني مثلا المجامله ما تجرحي حدا حتى لو هالحدا غلطان تحاول توصلي له الفكره بطريقه حلوه هذا كله بيندرج ضمن الاتيكيت يعني الكلام الحلو المجاملة حتى إذا شفتي مثلا حدا بتحبيه شيء ما حلو ما تقولي له يا ما تقللو له لها قدام الناس تريها عرواء أو بطريقة حلوة أو لحالكم هذا كله ضمن الاتكاد هاي الشغلات بيفتقدب صراحة مجتمعنا برأيي أنا ما بعرف يعني هذا رأي شخصي بيفتقد مجتمعنا وحاصرين الاتكاد بالمظاهر مو بالشي النفسي اللي من جوا يعني لا أبدا الاتكاد شيء جواني وشي حلو وشي بيعطي شيء إيجابي لروحك والناس اللي يعني بيولد نوع من المحبة كمان مو بس هيك أو نوع من النفور إذا كنت كتير سلبية هاي برأيي الأديكت مو بس نفكرون فهو كتير ضروري من هالناحية حتى من ناحية الأكل وإيش أوكي يعني بس انه لا مو ضرورة مجتمعيه مثل الحب والتعامل الإنساني. الأديكت دائما كلمة كانت مقتربني بالطبقات الأرستقراطية وبالتالي مجرد طرح بمجتمعاتنا بتعمل حالة من النفور بين الطبقات يعني من النفور بين الطبقات أما في حال إذا قلنا نحن هي أدب التعامل فبيقبلها القاسي والداني ومن كل الفئات. هي بكل بساطة هي أدب التعامل مع الغير سواء كانت على المائلي سواء كانت مع الأشخاص الآخرين سواء كانت اثناء الغضب وبالتالي بالحل العادي لما بيكون في أحيانا المصطلح لما بيكون قريب من, من, من مستوى عام عموم الناس يكون أكتر قابلية للاستيعاب وأكتر قابلية للقبول ضمن هاي الفئات كلها. دا. كلمة أتكات هي كلمة أجنبية وحسب مفهومي إلان بالعربي هي حس التصرف والتهذيب بالتعامل مع الآخرين. ونحن بقى مس الحاجة إلى بهالمعنى. لأنه إذا عمد هالحالي بالمجتمع فبالتأكيد بتنحل أغلبية مشاكلنا. ببتداء أنا من البيت فالجيران فالمدرسة فالمجتمع بيأسر. الأتاكات كثير مهم بمجتمعنا ولكل شرائح المجتمع طبعاً بس منذكر أنه الأتاكات أكثر شيء مرتبط بهي الطبقة اللي هي الطبقة المخملية منعتبرها أو الطبقة الكثير سينية أو الطبقة الغنية فهي كثير هاي الكلمة ما اتصلي فيهن فلهيك هي الكلمة كثير مستفزة بالنسبة لفئات المجتمع الثانية بس الأتاكات أنا بتوقع أو بحس هو عبارة عن هو طريقه التعامل مع العالم هو اسلوب حياه فينو يعني فئات المجتمع متداولته بس كل مين بطريقته وكل مين بطبيعته وكيف هو عايش او كيف متربي هي شيء كتير, كتير مهم هي ما ضروري يدل على شيء شيء مثلا سيء او شيء منزع او شيء الواحد ينفر منه او يبعد عنه لا هو كتير شيء حلو كتير شيء ضروري انا بعتبره شيء من اللباقه وهو سلوك تعامل وكل من له رأي بالاخير يعني تيكيت مطلوب باماكن معينه وباماكن في ناس بتعتبره انه هو شيء عيبه بتقول يا هي شو عم تساوي بس مجتمعنا للحد اليوم في طبقات معينه يعني نحن مننا طبقه واحده طبقه هي بحاجه هذا الاسلوب من الحياه او هذا النمط وطبقه هي بتعتبر هذا النمط هو دخيل على حياتنا وانه نحنا عم نقلد الغرب لا نحن ما عم نقلد الغرب نحن عم نعيش حياتنا نحن عم نتقدم الحياة ما بتوقف عند يوم ولا بتوقف عند شخص هي عم تستمر وفيها تطور دائما ان كان بالاتيكيت وان كان بأي شيء تاني اكيد اذا بنقصد بالاتيكيت هو فن التعامل مع الاخر مثلا حتى التعامل بالذوق بالاداب باللطف فهو اكيد شيء مهم كثير مو يعني الاتيكيت انه كيف بناكل ولا كيف بنقعد ولا كيف بنشرب هو بيشمل كل شيء من هدول يعني هو حالي اخلاقيه هلأ فعلا مثل ما ذكروا ذكره أنه هو حالة اخلاقيه في ناس اعتبرته حالة استفزازية، ولكن خلينا نقول أنه هو بيكون استفزازي لما بيتعلق بي بالقشور وليس بالمعنى الحقيقي وال وغايتنا بالأساس او حتى الغايه من الاتيكيت هو سلوك المحبب، هو سلوك الراقي مثل ما ذكرتي بالبداية، شو تعليقك على آراء الناس؟ هلا مثل ما لاحظنا في شريحة واضحة كبيرة من الناس بتعرف يعني اتيكيت انه بتعرف انه هو الجوهر هو الاساس هو بعيد عن المظاهر الاجتماعية تماما كتير بمبسط لما بسمع انه الناس عنده اهتمام بالأتيكيت صارت تحسه انه هو ضرورة من ضروريات الحياة انه هو اساس تشكيل مجتمع سليم وهذا شيء كتير كتير مهم وكتير بيخلي الواحد يكون مبسوط انه في هذا الوعي عند شعبنا او عند المجتمع بشكل عام لأنه هو أساس لأصلاح المجتمع؟ تماما لأنه هلا إذا بدنا نفكر أو نرجع نسبة أغلب خلينا نقول أغلب الجرائم أو حتى أغلب السلوكيات الطرد من المدرسة للطلاب خلينا نقول المشاكسين من شان نحن ما نوصفهم توصيف آخر أو حتى طرد من العمل أو أي مشكلة ما إذا بدنا نرجع أسباب الأساسية فهي سوء سلوك يعني بعكس حسن السلوك تماماً يعني هلا مثل ما حكيت بالبداية انه بالمجتمع لما نحن بدنا ندرس اي مشكلة او تفكك اجتماعي نحنا لازم نعالج السبب قبل ما نعالج النتيجة واذا بدنا نرجع على أي سبب لأي مشكلة هو السلوك لانه السلوك هو اللي بيحكم علاقة الافراد مع بعض طبعاً. يعني طبعا مثل ما تفضلت حضرتك انه السلوك هو اساس سواء كان الشي السلبي او سواء ان كان الشي الايجابي يعني هو سيلاحظوا حدين <تصفيق> تماماً لكل فن تاريخ ونشأة ولكن للحظة بيرتبط بأزهاننا أنه الاتيكيت مثل ما ذكر الأخ اللي جاوب على الاستطلاع أنه يعني بمعنى خلق بقصور النبلاء بلاء والبلاط الملكي خبرين عن نشأتها الفن وانتشاره بالمجتمع هلأ الاتيكيت هو يعلم مثل أي علم تاني بيختلف الباحثين بإرجاع هذه الكلمة الأصوله سواء كانت اليونانية الألمانية الأمريكية الفرنسية <تصفيق> بيختلفوا بتحديد انه مدلولات وهلا البعض البعض بيرجع هذه الكلمه اتيكيت لليوناني لكلمه ستيكوس ومعناها انه نظام الطبقات او الفئات الاجتماعي والبعض ممكن يرجعها للمعنى الالماني بمعنى طابع او سمه بارزه هلا اما الأكثر شيوعاً والأكثر اتفاق عليه هو أصل الفرنسي لهذه الكلمة اتيكات تيكات وهي البطاقة ممبع الاتيكات فرنسا هيك يقال يعني <تصفيق> أي تماماً هو هذا الشائع والمجتمع عليه بأكثر الآراء بترجع لكلمة تيكات وهي البطاقة هلأ ممكن يجي حدا يسألك إنه شو دخل البطاقة بالاتيكات البطاقة بالاتيكات هلأ من قديم كانوا في المجتمعات الفرنسيه لما بدون يدعوا شخص لدعوه عامه او زياره معينه كانوا يوجهوا الدعوه عن طريق هذه البطاقه <تصفيق> بخلف البطاقة بيكون مكتوب مجموعة من التعليمات أه. أول شيء مثلا وين ساعة الوصول أنه بتوصل بالساعة كذا إذن أه. هي توجيه من صاحب الدعوة إلى المدعوين تماماً. بحسن التصرف تماماً. أو أدبيات السلوك اللي لازم يتبع لحظة اللي بيوصل على مكان الدعوة تماما يعني هو يحدد له بالتفصيل شو رح يتصرف إن كان ساعة الوصول بعدين نسلم المعطف على الباب بعدين تفضل على السلام رتاح بغرفة الشاي كل كبير الخدام لكي يعطيك التعليمات التالية من هون بل شيء انه ضوابط السلوك وانتشرت هاي الكلمة اكتر واكتر اما بالبريطانية فكان الاتيكات هو السلوك بساعد الناس على الانسجام والتلاؤم مع بعضهم البعض ومع البيئة العاشية يعني خلق المحبة بين الناس تماما هلا اما بالنسبة لالامريكية في هو التهزيب هو اللياقة وهو يتحمل هو تحمل الفرد على تحسين علاقته بغيره من الأشخاص الموجودين معه. <تصفيق> هلا بدي له لفكرة كتير مهمة إنه هذا الفن أبدا ما كان حكر على المجتمعات الغربية وما انطلق من عنده بس لا إذا بنرجع على العرب هو موجود بمصر من عصر الفراعنة. وهيدا الشيء كان واضح بالمعابد من الرسوم الموجودة من المخطوطات اللي وصلتنا لنا حتى من اللباس اللي كان مفصل مخصوص للفراعنه واضح انه في لباقة ايضا باللباس اذا <تصفيق> رجعنا لنفس الموضوع تماما يعني حتى كان في كتاب اسمه كتاب الموتى كان بيحدد ضوابط الدفن ومراسم الدفن وما كان بس بالمناسبه إنو... لاحقا رح كان عن ايتيكيت العزاء ولو مستهجن الفكرة كفكرة انما المضمون مثل ما ذكرنا ابعد من هيك تمام يعني حتى هذا كتاب الموتى كان بيحتوي على تعليمات لكافه شؤون الحياه الاجتماعية مو بس لمراسم الدفن وفي كثير من الكتاب العرب اللي تركوا كتب كثير قيمة بهذا المجال مثل كتاب آداب السلوك أداب الحوار حتى الجاحس ترك لنا كتاب اسمه أخلاق الملوك بيحكي عن الأتيكات <تصفيق> يعني كبار مباركة. المفكرين كتبوا عن هالموضوع وبالتالي مهم فعلا تماما هلا بعدين بعد هيدا كله لتوحيد هاي اللغة وتصير اللغة عالمية متفق عليها بشكل عالمي آه، آه، تم عقد مجموعة كبيرة من المؤتمرات كان بدايته عام 1818 وبعدين عام 1961 وبعدين عام 1963 في بالنمسا لتوحيد <تصفيق> هذه الضوابط وتوحيد هذه البروتوكولات اللي بتحدد السلوك الاجتماعي السليم أو الحضاري <تصفيق> ألا صارت هاي القواعد هي الوسائل للمتفاق عليها عالميا لتسهيل مهمة ممارسة العمل الدبلوماسي نتهزيب حتى العلاقات الناجحة الاستقرار المجتمع من هون أنا رح نوه لشغلة إنه الأتيكات اليوم كمان بيحكم المجتمع البريطاني على عقدة لا اجتماعات سنويا لدراسة استفسارات الأفراد والمؤسسات والدول وإصدار توصيات مناسبة لأماط السلوك الواجب اتباعه. حلو كتير يعني هلا بفهم من حكيك أنه نحن أبدا الموضوع يعني كأداب وسلوكيات متفق عليها عند جميع المجتمعات بكافة الدول تمام. يعني لا تختلف من دولة لأخرى حسب اختلاف ثقافة الدولة لا هو لغه عالميه موحده يعني هيدي الامور الموجوده هي متفق عليها عالميا باي مجتمع ممكن الانسان يزوره او يتواجد فيه مع اشخاص غرب او مع أشخاص من غير ثقافات هذه الضوابط وهذه القواعد نفسها هي نفسها اساسيه أساسية هلا هون بحب نوهم بس كمان للفرق ما بين الأتيكيت وما بين البروتوكول <تصفيق> الأول هو اختياري، ينبع من الفرد من حبه يعني بالأتيكات ما في شيء اسمه يجب لا هو اختياري يعني هلا لا ما فيني أفرض على حدا يتعامل بالاتيكيت يتبع كل اسلوبه حتى ولو كان بيعرف كل مكنوناته <تصفيق> أما البروتوكول فهو عبارة عن مجموعة من القواعد يلي بتحددها الدولي لممثلية ورؤساءة وبيشتغلوا بالسلك السياسي بشكل إجباري لحتى يتبعوا ما بين الدول كفر نعم. ولو كانت الأتيكات هي مفروضة على الفرد إنه يتعامل بشكل إجباري فيها هلا يمكن كان يتعامل كخوف ما رح تكون محببين لأنه بشكل قسري فريضت تماماً لهيك بتظل شيء اختياري وياريت إنه كل الناس برجعوا بأكد تتعمق بدراسة هيدا الفن وتعرف شو هو لحتى نتخلص كتير من المشاكل الاجتماعية اللي عم نشوفها بشكل متكرر اكيد منتمنى يعني بناء على كلامك وبناء على كلام خلينا نقول الاراء اللي سمعناها نحن رح نستند على الاراء اللي سمعناها لانه بمسلو شريحة ولو عفوية وعشوائية كل حدا بجوز يكون من مجتمع شكل يعني الاتيكات هل مطلوب فقط بمجتمعات محددة او لفئة عمرية محددة او طبقة محددة؟ لا ابدا هلا مثل مثل ما شفنا الاتيكيت هو هو عباره عن فن المفروض انه يتعلمه الطفل الصغير من لما بيخلق يتعلم فنون الاتيكيت يتعلم كيف يتعامل مع الناس ابدا هو ما نحكر على مجتمع معين ولا على فئه معينه ولا على سن او او عمر او جنس معين هلا كمان في شغله الاتيكيت لما بيقولوه بتشوفي انه بيختار بالهم السيدات اكثر من, ال من الرجال مرتبط. إنما في أيضاً للرجال كمان <تصفيق> ال <تصفيق> مطلوب منهم يعني طبعاً. سلوكيات محدده فهو ابدا ما ما نحكر لا عفي بس خلينا بس ننوه مو مطلوب منهم أكيد يفتحوا باب السياره ويزيحوا الكرسي بالمطعم حتى ما كمان يفتكروا هلا يصير في احتجاج علينا اكبر انه هذا المقصود بالاتيكيت اكيد هلا لهك هو أبدا ما بيسموا مخملي معين ما بيسموا النوم بس أنا بفئة اجتماعية أو, أو أصحاب الأموال أو أصحاب خلينا الأمور لا هو المفروض يبتدى من كل إنسان يكون موجود عنده هيدا الأتيكيت لحتى يوصل بشكل صحيح للمجتمع المجتمع لأنه إحنا غايتنا المجتمع ما غايتنا إنه فرد وثنين وثلاثي لما بدنا نشكل مجتمع راقي المفروض كل أفراد وتكون على سقّة بهيدا بهيدا الشيء صحيح يعني إذا التصرف بلباقة الأتيكيت وبشياكي ما بيقتصر أيضاً على تواجدنا بأماكن محددة وبزمان محدد أكيد أكيد هلأ هل هلأ الشياكل الشياكل الأمور, الأمور هاي دي مطلوبة دائما لأنه انت لما بديك تروحي على أي مكان غايدك أنك تتركي انطباع محدد تتركي أنه أثر جميل بنفس أي أثر جميل حدا ولطيف, ولطيف بنفس أي حدا ممكن أنه تتعاوني معه هلا مع الوقت رح نحكي بهذا الشيء بالتفصيل المملي حتى لباس ارتداء الملابس والزينة والزين والمجوهرات للبنات أتيكات خاصة <تصفيق> بس اليوم كله عبيل عمي الموضة ما في مجال أبدا مثل ما ذكرتي أنه الغاية من الاتيكات هو التصرف السليم لحتى نترك انطباع محبب لدى الآخرين هالموضوع بيكون أكيد من خلال حسن التصرف والحديث كيف بنتحدث ومنتصرف ومنجلس بلا باقة الاتيكات هلأ باعتبار أنه الحديث هو أكثر طرق التواصل نجاح بين الأشخاص مع هيك بنلاحظ إنه مو هي عم بتكون ناجحة مو عم بتوف... عم بتوصل الفكرة يلي نحن حابين نوصلها بشكل سليم وباعتبار الحديث هو المفتاح الأول والأساسي للعلاقات الاجتماعية السليمة لازم نراعي أтики الحديث وآدابه لحتى نوصل الفكرة يلي نحن بدنا ياما ما تكون الفكرة هي غير النية حتى توصل بطريقة صح تمامًا <تصفيق> هلا أول شغلي في في كتير أمور لازم نحن نتبعه ون ونراعيه خلال الحديث منها مثلا عمل السن يعني أنا عم قاعد أو عم حاور شخص بيكبر مني بالسن لازم آخذ هذا الشيء بعين الاعتبار مراعاة فرق العمر حتى لو بسني أو خلينا نقول كمان فرق الخبرة يعني ممكن يكونوا اثنين بنفس مجال العمل ولكن الأقدم بالعمل عمرياً فهو يقله حق عليه إني أنا أحترم رأيه أكيد. تماماً هل لازم خليه يحكي بدون أنا ما أطع وما بيصير كل ما حكي كلمة أنا أدخل واعطي مداخلة أو أعطي رأيه لا بدي أفتح له مجال للحديث. احتراماً كاحتراماً كا لسنه، احتراماً لخبرته، احتراماً لهذا الشيء كله هلا هل أما كمان إذا كان أصغر مني ما بصير أنا لخلق بمواضيع هي ما أنا لعمره أولى لأكبر من المستوى يعني السن بيحكي عن الأصغر والأكبر, والأكبر أعرف كيف أنت إختار المواضيع بعناي إنه شو هي المواضيع اللي لازم أنا أحكي فيها لأنه لكل عمر خصوصيات معينة ومواضيع بتهمه هلا كمان كثير من الأخطاء الشائعة عند السيدات أنه التحدث والحكي عن أمور خاصة ومشاكل شخصية بشكل دائم سواء كان بالعمل وهذا للأسف اليوم بسبب المشاكل الهائلة اللي فوق راسنا بسبب ضغط العمل وضغط الأفكار وضغط كل شيء بالحياة موجود دوماً أو حتى لو بيكون في جماعة فيها مجموعة كبيرة من الغرباء ما عندهم اللي بيحكوا بمشاكل خاصة لا الاتيكات كتير كتير كتير بيرفض هاي الحالة المفروض المشاكل الشخصية الضلطي الكتمان إلا بحال واحدة بس إنه أنا بدي أحكي لحدا ومتأكدي إنه هذا الحدا رح يساعدني أو بدي نصيحته أو بدي خبرته هم بس مسموح انه يحكي أو بكون عنده صغار لأ اللي هذا الموضوع كتير مهم اليوم بتشوفي لما الواحد كان أو بيكون واقع بمشكلة فهو بامس الحاجي يحكي لشخص قدران يسمعه بدون ما يقاطع له مثل ما بيقول تماما أما إنه بال... بالشغل الجلسات الرسمية إنه أحكي عن مشاكل خاصة في كمان هلا لما نحكي لازم ننتبه لشيء معين وكتير مهم هو نبرة الصوت. نبرة الصوت هي من أهم الأساسيات في الحديث. ليش؟ هلا لما انا بدي أحكي بنبرة صوت عالية فأنا عم أعطي انطباع كتير سيء عني أنا كشخص بدون ما انتبه. <تصفيق> كمان لما أحكي بنبرد صوتي كتير ضعيف في أنا عم أعطي إحساس للطرف بالخجل الآخر نعمة صدى بالنفس, بالنفس. بالنفس كمان أنا عم أعطي انطباع سلبي عن عن نفسي. بس خلينا هون نقول نوه على قصة إنه موضوع الصوت يعني بيجيك الشخص بيقولك إنه أنا عن غير قصد أو أنا هيك متعود أو أنا هيدا طبيعي وما بقدر أتغير فنحن هون فينا نقول إنه نحنا كله بالتدريب وبالعادي بيصير. يعني ممكن أنا أدرب حالي إني ضاعف صوتي حتى لو اتدربت بيني وبين حالي بأداء صوتي منخفض مرة عن مرة بيصير بوصل لا الصوت المناسب. <تصفح> تماما هلا كمان في نقطة تانية هي الضحك الضحك بصوت عالي هو أمر مرفوض تماما بالأتيكيت كمان. هلا لازم كمان نركز على شغل كتير مهمة إنه أثناء الحديث لازم كتير منبعد عن استخدام الأنا. <تصفيق> مصطلح الانا وتكريره بشكل كبير كمان صعب أنا يعني سي يعني كل, <تصفيق> كل الامور المستحبة بالسلوك المحببة هي صعبة ولكن يعني خلينا نقول صعبة ولكن ليست مستحيلة ليست مستحيلة يعني هلأ ما في أبشع من انه إنسان يجي يحكي عن شو بيملكه من المال ومن السيارات ومن الرفاهي أمام إنسان ما بيملكه لأن هو رح يسبب بجرح مشاعر شخص الثاني. آخر صحيح هلأ كمان أنا أحكي عن شهاداتي اللي أنا واصلة أمام حدا لكن ظروفه مساعدته لنفس الشيء كمان انا راح اجرحه بطريقة غير مباشرة والأتيكات هو بهمه اني انا اتعامل بلطف اني ما اجرح الشخص الاخر هلا الحديث مو بس هو كحديث هو كحديث واصغاء انا لما بدي احكي كمان بدي اتعلم كيف يكون مستمع جيد مو بس متحدث جيد اذا نصنل اصغاء ايضا اصغاء والحديث هني متلازمين جدا مع بعضون البعض ما لازم يكون بس متحدث لبيق لازم يكون مستمع جيد كمان هو الاصغاء له قواعد وضبوط وضوابط دوابط. أساسية لازم نتقيد فيها هلا نعطي مساحه للناس للتعبير عن رأيها حتى ولو كان الشخص الثاني على خلاف مع راينا انا ما بصير اجي اقول له انت رايك خطا هيك دلش... احترم اختلاف الاخر عني هيدا شيء آه... كتير مهم تماما يعني هلا انا ممكن اني أعرف او كون متاكد انه الشخص الثاني عم يحكي فكره خطأ بس مو بالضروره ابدا اوصل إياها اياها هيك بطريقه مزعجه ممكن اقول له هيدي وجهه نظرك انا بحترمها بس انا لي وجهه نظر مخالفه تماما واحكي فيها هلا من خلال حكي هو ممكن يراجع حاله ويحس حاله انه هو غلط وانا ما بكون جرحته ابدا او وجهت من... له الملاحظه من حيث لا يدري تماما هلا هاي نقاط يمكن قليل يلي بيعرفها انه كمان انا لما بكون عم احكي في مجموعة من الحركات ممكن اتصرفها بشكل عفور لغة الجسد, الجسد بتعطي انطباع كتير زي بيعني بدون انا ما اعرف مثل حركة اليدين بعض حركات الرئيس بعض حركات اللي... يا رجل هلأ هاي نحنا رح نفوت بتفاصيل بحلقات مقبلة اكيد هلا كل وحدة منا الى مدلول معين بكرة بنحكي ليش هي كتير سيئة وليش نحنا لازم نبعد عنه الطريقة مثل ما قلت ذو حدين فن الاتيكيت يعني <تصفيق> الإفراط فيها يعتبر غليز ومزعج وأيضا يعني عدم ممارسته وبالتالي عدم ممارسة السلوك الجيد كمان خطا هلا كمان في شغله كتير أنا لازم اعرفها إنه انا حدا عم يتعامل بفن الاتيكيت او بيعرف كل كل أمور الاتيكيت إنه انا ما بيهمني الشخص الثاني إذا تعامل معي باتيكيت او لا انا عبر ب... عن نفسي بعبر عن نفسي لأنو مثل ما حكينا من شوي بتعرف الاتيكيت وبيعلمني كيف احترم حالي بالدرجه الاولى ولما م. انا عم اتصرف بهذا الاتيكيت انا عم احترم حالي أكيد. ما عم احترم يعني طبعا عم احترم الشخص الاخر الموجود معي وما بيهمني شيء ثاني حتى الاتيكات هو شوي شوي للي بيدخل بالدراسة بشكل واسع ممكن يوصلنا لشي اسمه المرحلة الملكية بالحياة انه انا كون مريكة بس بيدون انا اكيد سيف. تماما لا يعني معاعد بعيدا عن, الـ بعيداً الـ عن الغرور اكيد بعيدا عن الغرور بعيدا عن الانانية هلا بيعطينا انه شو يعني, يعني بيعطينا ثقه بيعطينا انه انت بتمشي بتحس حالك انه انت كل شي عم تتصرف ومدروس بتعرف شو عم تتصرف شان بيقولوا واسق الخطى يمشي ملكاً. ملكاً. تماماً وهلأ في كتير من الأمور لما نحنا عم ندرس أو نتعلم الأتيكات بنشوف أنه نحنا بنعرفها يعني هي مانا أمور جديدة عنا بس هي بتترسخ أكتر أنه خلاص أنا بعرف حالي كيف عم أمشي فأنا عم أعطي معظم متردد هلأ هون بصير تعزيز الثقة بالنفس لما تماماً بكون أنا آه آه عم بشتغل يعني عم بشكل لا إرادي عم بتصرف بلباقة الأتيكات ولما بتطلع على هالفن وعلى هالعلم بكتشف أنه أنا هيك إذا أنا هون بتتعزز ثقتي بنفسي أكيد تماماً. تمام هلا كمان بحب نوه انه الاتيكيت هو موجود باصغر تفاصيل الحياه وباكبر ادقه ابتداء من اتيكيت الاصغاء اتيكيت الجلوس اتيكيت المشي تعامل مع الاخرين تعزيز الثقال مراسلات استلام الهدايا الزيارات سواء كانت الطويلة او القصيره او رسمية تحدث على الهاتف حتى هلا في ظاهره كثير منتشره هي صور السيلفي حتى صور السيلفي لها بروتوكول واتيكيت محدد لا تنقو بروتوكول مثل ما ذكرتي لأنه بروتوكول مفروض, مفروض فرض ولا بالإتيكت لا يوجد مصطلح يجب آه تماماً آه حتى العزاء إذا بدنا نقدم شخص عزاء لشخص معين لازم نعرف كيف لازم نتصرف. بأداء محددة شو هي الأمور يلي مسموح أنه نحكي فيها وشو هي في الأمور يلي ما لازم نحكي فيها ومرفوضة كيف ممكن نتعامل مع الشخص الفضولي يلي هو كتير موجود بالمجتمع كيف ممكن نتعامل مع هذا أهم بند يعني تماما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كمان انه اتيكات المطارات اتيكات العروس شو لازم تتصرف و شو لازم تعمل يوم عرصة فينا نقول أنه في اتيكت بالتواصل الكتروني أيضا لأنه هذا اليوم ظاهرة يعني للأسف البعض مشان ما نحكم نحن على الجميع البعض عم يستخدمها وبنسبة كبيرة بشكل خاطئ فحتى هالموضوع له اتيكت محدد تماما يعني هلأ بما ذكرنا من شوي المراسلات المراسلات هي بتشمل المراسلات الرسمية سواء كان بين الدوائر الرسمية أو المراسلات الشخصية اللي هي الانترنت اللي هو كتير شائع بهيدا اليوم <تصفيق> حتى أنا كأنسة ناجح أو كمدير ناجح شو هي الأتيكيت اللي لازم أني اطبعه كل هيدو الأمور مثل ما قلنا من أصغرة لأكبرها لا إلى أتيكيت خاص فيها. لا لما أنا بكون عندي اطلاع وإلمام على كل هيدو الأمور شوي شوي ما بلاقي حالي غير صرت إنسان راقي. راقي. وبالتالي لما بيكتر تتعلم هاي التجربة <تصفيق> أكيد وهي السلوكيات وهالأدبيات رح نوصل لمجتمع راقي متقدم أكيد تماما وهلأ في ناس كتير ممكن تقل لك إنه بهالأزمة شبتنا بالأتيكات إنه ياريت نلاقي ناكل أو نعيش أنا بحب أقول لا بالعكس نحن هلا وبهي الظروف أمثل حاجة لتعلم الأتيكات لحتى نتجاوز الأثر السلبي لتركيته الأزمة والحرب فينا لنعرف نتعامل مع الفوضى يلي رح تكون م بعد ما بتخلص هيد الأزمة لنعرف كيف نتحمل بعض بسبب الظروف السلبية اللي تراكمت داخل الأشخاص نعرف كيف نتعامل في يعني صور اللي... الحزن اليوم هي أكثر من صور الفرح بس نحن متأمرين ومتفائلين إن شاء الله ببكرا أكيد بكرا أحلى أكيد, أكيد أكيد إن شاء الله كمان المجتمع بعد ما تخلص هذه الأزمة بحاجة لبناء بناء يكون بناء النفس آه وبناء آه الحجر خلينا نقول ولكن دائما عمليات إعادة الإعمار عم بتكون مرافقة يعني بالوقت اللي فيه في حرب بمناطق محددة في بنفس الوقت إعادة إعمار وهون الشيء المكمل والأساسي والمهم هو بناء النفس مثل ما ذكرتي حضرتك عرف كيف نتعامل بسلوك حضاري يوصلنا هيدا السلوك لبر الأمان خلينا نقوله أنا كتير بكون سعيدة لما هيدا الموضوع بينتشر بشكل كتير كبير وبكون سعيدة لما بلاقي في أشخاص عم بتسلط الضوء على هيدا الموضوع اللي هو كتير مهمة للإستاذ واسيم ياللي كتير بتشكر أستاذ واسيم أكيد من له للتحيي ومنتشكر آه. وسوا مع بعض هون أنا بدي يقول شيء كتير مهم انه إن شاء الله فعلا نقدر نوصل للمستمعين نوصل مثل ما هي فعلا غايتنا الأساسية من برنامج أتيكات اللي هو أبعد من آداب وسلوكيات الطعام واللباس والبريستيج حسب مفهوم البعض وبدنا ندور يمكن نلاقي اسم آخر أو مصطلح آخر غير أتيكات ولا ما بتزبط هلأ هو فن يعني لا يمكن أنه يزبط أي تسمية غير فن الأتيكات هو هيدا المصطلح الكتير مناسب لأله أو أنه هو خلينا نحبه مثل ما هو أتيكات بدي أتشكرك بالختام ضيفتي الأخصائية الاجتماعية الآن سيرو أهولا شكرا كتير كثير وشكرا كتير على الاستضافة في الحبيب لكم